بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في نجاح بلا حدود ومحطة جديدة عشان نوصل ثانيا نقدر نحاق أهدفنا ونعيش أحلمنا وأول محطة كلمنا فيها كلمنا على قوة الدوافع ومن الدوافع فيها الدوافع الخارجية ودوافع للمعيشة ودوافع الداخلية لما يكون عندك دافع بذلك طاقة وطاقة هي الطاقة الجسمانية والطاقة الروحانية والطاقة الزهنية والطاقة السورية ولا يكون عندك دعواتك وعندك طاقه انما الاثنين مش كفايه نحتاج المهاره محتاج تتعلم محتاج تيره يكون عندك معرفة عارفين الفرق بين المعرفه والمهاره المعرفه انك عارف انت عايز ايه عارف تعملها ازاي ف ممكن تكون بتقرا وعارفت تيره خدت معلومات دي معرفة لكن المهارة انك بتعرف ازاي تاخد هذه المعرفه وتحطها في فعل الفعل الفعل هو النجاح انك تحط حاجة في فعل هتديك نتيجة مش من النتيجة غير من النتيجة تدينا نتيجة مختلفة فعش كده أكيد أكتر من مرة بعد المهارة لازم الفعل فكلنا في الاختلاف هتدينا الطاقة في تعلمت المهارة حطها في فعل والفعل مثلا حياة الممكن توقف الناس في فعل الخوف عش فيها تسعة ناس سواليين الحاجة اللي ممكن اعملها باللاشي حالا عشنا أربعة منها فيه. في تسواليين يكملن عليهم يأسق حاجة ممكن تصلح ويعأسق حاجة ممكن تصلح لو أنت فكر الحاجة اللي ما هتخليني أقوى فايمن خوفك مزاج مش حال مش حالك بدوني ممكن تخوفك وانا كان بعد كلام في علاقات خالص فازاي ممكن حا فعل تعيين أحلام عاطلي تخيل الابتكاري فاالدافع ادي تفتق تعلمت المهارة حاطتها في الفعل دلوقت بعد الفعل على طول لازم أتوقع أنا حط الحياة في الفعل وخلاص عايز أبدأ مشروع أو عايز أعمل حاجة معينة لازم أتوقع لأن التوقع قوانين العقل الباطن قانون التوقع لك إن أي حاجة تتوقعها تنجز إليك من نفس النوع عشان كده ممكن أنت تبع مثلا عندك لو عندك سيارة ونازل في مكان يكون زحمة بس انت متوقع حتلاقي مكان ودب أنت تنشف لأحد خيرك في حينته داخل في الأنس كل أعمالك كيف ممكن تحصل حاجة زي كده فالتوقع في متاع قوة عشان كده لما تدعي الرسول صلى الله عليه وسلم قال بنينا نحن لما نريد نتوقع الإجابة التوقع ده في المتاع الرواع هذا التوقع بيخلي عندك طاقة من داخلها في الأعتقاد وأنك مت تفضل استمرار وانت بتحط علف في فعل اسأل نفسك اللي ناجح أحسن مني في ايه؟ السعيده احسن مني في ايه؟ وانا ممكن اعملها عشان كده بيقولنا اللي هو حديثا بيقول اذا كان اي انسان في الدنيا ممكن يعمل اي شيء مهما كان انا وانت ممكن نعمله بس في شروط في شروط الشرط الاولاني يكون يهمك الشرط الاولاني يكون يهمك يعني كده تنجح فيه الشرط الثاني يكون عندك رغبه عاليه انا بتنجح فيه الشرط الثالث تقرر فعلا انك تنبح فيه الشرط الرابع تتعلم حاجة زي بالزبط تتعلم زيه الشرط الخامس حطه في الفعل و السادس خليك ملتزم بيه لغاية امتى ما قلت بتحققه تعمل دول توصف نجاح في واحد اسمه دير البانكر راجل بنكر ده مليار دوير من تكساس كان بوت في السيان هن و عن سر نجاحهن و مين عتير قالوه نسوف اول حاجة روح في وقتك أنا أقول قليل عليك حادث، أنا الوقت اللي أنت بحدد لك. ما تروح في هتبقى متقدم عن أكثر من ثمانين في العالم بالعالم. بتأخر باستمرار. الحادث تاني ورحب وقتك، وعند خطة تحطها في فعالي. لما عند خطة هتلاقي أكثر من أكثر من سبعين في المائة في العالم ما شافينه مرة حين رايح وقتك وعندك هذا، وعندك خطة. الحادث تالتة، حط يزيد خطة في هتبقى متقدم عن اكتر من سبعين في في العالم، أكثر بستة تسعة في العالم. رايح في وقتك وعندك عايزك تتظبط عايز ايه وبتحطها في الفعل وبعدين احصت على كده وهو ماشي قال لهم في واحدة كمان عايزينكم تبداوا الحكايه دي فسالوه طب ما قلتهاش قال لهم عشان مش عايز حد ينساها عمرك اطلاقا ما تسيبها عمرك اطلاقا ما تستسلم خليك ملتزم بهدفك وخليك مرن في اسلوبك كلام جميل جدا راح تكون مرن في اسلوبه هبدا كلمه المروه في متك على كلام على الجوله بعدين بس انت لازم تفكر ايه اللي أنا عايزه حطه في الفعل يمكن يوقفني ما انا هحط في الفعل هتديني نتيجه لو نتيجة مش مشروط منها أغير الفعل لين يجي فعل ورد الفعل ده قانون السببية من أول الناس كلامه فازى القانون كان ثقاعته وسمواد ميرزي ده سكراتيز لا اوف اللي هو قانون سكرات للسببية اللي بتعمل حاجه هتديك نتيجة مش مشروط نتيجة غير الفعل كنست تعمل فعل تكرر الفعل تكرر الفعل متوقعه نتائج مختلفة السنين سموا دي قانون الجرام ده بيتكرر نفس الفعل نفس الفعل نفس الفعل مقارناتهات مختلفه مختلفة حاجه هتتغير تتغير ما تتغير الفعل. ناس نفسك تشتكي مثلا أنا عندي كتاب عندي كتاب طب انت عملت عشان تخرج من الكتاب تروح للدكاتره في ناس حريفه اما تشتكي بس طب يروح للدكاتره عشان ما تعالجش انت شوف رحت كلها وما حاشي حاجه لقها معاك مش حاجه هتنفع معاك غير لما انت تغير نفسك عشان كده ربنا سبحانه وتعالى لا غنم لا يغير لما تقوم حتى ما غير ما بينفصل ما على طول ربنا سبحانه وتعالى بس نفسك الاول. ربنا سبحانه وتعالى ادلق قدرات الامحدوده انا اعطوك انا اتكلف اكدرات الانسان قدراتك العقل تعني من فوق العقل فيه مئة مليار خليه عقليه من خمسين مليار لمئة وخمسين مليار خليه عقليه عرجي معناه ايه عشان تقول تكتبهم محتاج خمس ثلاث سنه قدرات الامحدوده تعني انزل تحت شوى الانين الانين بتفتح تكل من سبعتاش ومتاشر افتاشر اف مرة في اليوم تمن عشان التحافظ عشان التحافظ عشان التحافظ نحن علك وفي نفس الوقت تحافظ على الدموع تبقى تشوفك بالطريقة تكون واضحة العنين بتميز اكتر من 10 مليون لون في الحال اقرى عشان مليون في الحال معناها يجي ادويند لاند الراجل دان هو الف بولارويد كاميرا الكاميرا اللي هي الف بولارويد قالت محتاجين ساعة عشان نقدر نطلع لون انت بتعرف عشان مليون في الحال ما تخش عرفت تكون الالوان ومشتقطها جبت كلام ده ماذا؟ معجزات ده لك الله سبحانه وتعالى تعني ازل تحت شوية حاسة الشم يعني زي ممكن تقدر تعرف ان ده ده مثلا دي دي اكلة معينة ولا ده حلو ولا ده اكلت ماما ولا ده ملكية بتعرفهم ازاي تعرف ازاي حاسة الشم في المتعرضة ده معجزة حاسة التزاوك عندك تلت مراحل من التزوق ثلاث مجموعات المجموعه الاولانيه تعرف شكل حاجه حادقه ولا لا تعرف احساسها حلوه ولا لا تعرف حاجه حرقه تعرف ازاي بالمعجزه ان الانسان ده يقدر يعرف هي حاسه الجلد ده يعني معجزه ومعجزه القلب بيدق من 1000 في اليوم من غير ما تفكر عضلاتك لو حطت ساره خمسة وعشرين طن تخيل طاقة الانسان لو اتوصلت ببلد تولد كهربا تخيل الكلام من 30 سنة الناس قالت و واحد الكلام في الموضوع ده طبعا دي صيعت و عد اسمه نايت انجيل من شرك اسمه نايت انجيل قاننت موجودة في سيكاغو قطاع فشريته اسمه هليد بافيلد يعني قوة الحقلة على الطاقة الانسان الى اتصالت بالطاقة الى كارب المدى السسبوع اخيرا قابل هنا من كندا اليابان عايز تحط الكلام ده في الفعل اخدت انسان وعادته عادته الجواز حطت من الطاقة ماشيته في المريجين زلعية حاجة اسمها مجال الطاقة وعاتت الموجات في المكان تاني من الكهربة رح مناور اهي دي عسرائيات ودي عبحاث الانسان نور طي الله راح رح موصلينها بدينمو راح شغال لمدة اسبوع قالت لو شغلنا طاقة الانسان وتوصلت ببلد تولد لنا كهربا لمدة اسبوع تخيل الطاقة دي قالت سوكان قالت فقطة مليون مليار دولار يعني انت طاقتك لوحدها انت مليار دول بتشتجني ايه دي الموجزات دي كلها فين؟ حطاعت الفعل مش دس كده لما تحطاعت الفعل تتوقع النجاح لأن التوقع ده ممكن انت تكون عند الدفع عالي. ممكن تكون عند ارتاقة ممتازة ممكن تكون ماهر ومعارات ومعرفة وقدرات جميلة ويتحتاج الفعل لكن جواك صوت داخلي بقولك مش هتنجح ويقولك مش هتنجح السبب لأن التوقع هو اللي بيوصلك هناك انا هطيف حالة الفعل واسه ولا بتعرف انا هحطي فكرة يدي الفعل لكن مش بتاكد نجح لا مش بتاكد نجح حيزيلك بالزبط اللي انت بتقوله. انا مش بتاكي انا حاجة تنكي انا مش هتندح التوقع اعرف طبا توقع ازاي؟ انا كيف تتقوم منهم وتعمل تمرات الكلمة فيها بكدة انك تتنفي الصحة وتفكر الصحة كلام بكله بتاع بتقوله لنفسك انا متوقع ان حاجة رائعة تحصل لنا هاردة انا متوقع حاجة رائعة حتى تتنكي وهذا التوقع بحاسيس ما انا عارف أول ما تتوقع تنجذب إليك فأنا بتوقع بضعة التوقع للعالم يرجع لي بقانون اسمه قانون الانجزاب تنجذب إليه من نفس النوع عارف القانون ده بيقول لك ايه قانون الانجزاب؟ لما ايه هل تفكر فيها تنجذب إليك سواء أشخاص أو أشياء من نفس النوع حتى بعد كده معكم إن شاء الله في القوانين بسرعة كده عارف قانون الانجزاب بيقول لك ايه؟ هل ممكن صحيح سؤال؟ ممكن تكون بتفكر في شخص والشخص يفكر فيك؟ صح ده عندك لما اتحلفت كنت لسه وفاكر فيه قلت كلام ده مين دي قوانين انت بتعملها كده وتلهاتني لكن دي قوانين في الحياة دي من قوانين العقل الباطن فعارف عشان كده من اول النهاردة خلي عندك دراسه عالية خلي عندك طاقة تكون طاقة داعمك اتعلم على قد ما تقرأ اقرأ باستمرار على قد 20 دقيقة انا بلاحظك كل يوم اقرأ على قال كل يوم 20 دقيقة اسمع شيخه سمعيه في كل حته خصوصا في لو عندك سياره تسمع سوال سمعيه وانت بتتمشى بتتمشى شويه هواء تحط لك هون الـ الـ البتاع الزغار ده اللي المستري والزغار أي حال تحطها عشان تسمعك انت عارف اسمائيه و بعدين تسمعها كنت اكتنسي بيها و انت عملتها على البيادة و انت على التلفزيون حطتها على البيادة الكلام ده كله تمتع و كل يوم و اقرأ وحطها في الفعل و لما تحطها في الفعل توقع البيادة توقع انك تنجح ولو ما ادي تكتش الوتيجة اللي انت عيدها مش معنى كده ان انت ما نجحتش انتغت تغير الفعل عشان توصل لنتيجة اللي انت عايزها فحط كل حقتك في الفعل سوية سوية كل 10 سنتيك لغاية حفيها نفسك جوه اهدافك وعايز اعلامك ورايت نصفك المرة دي ان شاء الله في المحطة اللي جاية الالتزام الالتزان كل لحظة لكنها اخر لحظة في حياتك عجب الامان وبحب لله سبحانه وتعالى عجب التطبع لخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم عجب الاتفاح عجب بالفعل. وقدر ايمة الحياة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته